نَغَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يظلمون. وَإِلَى قَدَمَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَإِلَى قَدٍ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمَّا يَأْكُمُ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَلَأَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لك أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرْجِ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَقْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطًا وَكَمُسْتَقِيمٍ ثمَُّ ل آتََّهُم مِ بَيأَديم وَمنِنْ خَلْفم وَعَنْأَمانَانِي وَعَشَمَائِلم وَلَا تَجد أَكثَرَهُم شَكرِرين قالَالَ خرجَ مِنْهَا مَذْهُ مََّ دِحُورَ لََْ تَ بعَكَ منِنهُمْ أَمْ لأََّ جَهَنَّ مَ مِنْكُمْ أَجمَعين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 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ وَمَا مَحْظُورٌ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَالَ لَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِيحِينَ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 يَا بَنِي آذَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِيعُوا عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إن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 أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطَ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادِعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة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 وَنَذاَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ جَلَ عَلِفونَهُمْ بِسمَاهُم قالَاُمَا أَغْنَاعَنكُمْ جَْعُكُمْ وَمَاكُْ تُمْ تَسْتَك بِرُونأَهَا أُلَا إَِِّينَ أَق سَمْتُم لا يَنَلومُ اللهَّهُ بَِحْم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 قالوا ان الله حرمه ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 تَّ إِذَا أَقلََّت سَحابًا فِ قَالَ سُقُونَاوُ لِبلَلَذِ مَتٍ فَأَزَ النَّ بِمَ فَا خُرجنَ بِي مِنْ كُل الثَّماد كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْ المَوْتَ لَ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 أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحدا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت مِنَ الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن عَاقِبَةٌ مِّنَ الْمُنْتَقِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَقْوَامٌ صَالِحَةٌ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِي نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوْا هَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُونَ إِن جَعَلَ عَلَيكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ آدٍ وَبَوَّأَكُم فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنحِتُونَ الجِبَالَ بُيُوتًا فَٱكْرُوا آلَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ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 قَالُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ أَ خذَنتْ أُمرُاج فَةُم فَأَصبحَْحُ فيِي دارم جثِمين فَتَوَّ عَنهُم وَقَالَ يَا قَوْمِلَ قَدِأَبَ لَغتُكُمْرِ سَلََ رَبّ وَنَا صَحتُ لَُمْ وَلاَِّ تُحبّونََّ صحين.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 وَمنْ كَ جَوابَ قَوْمين إِلَّ أَنْ قَُ أَخْرِجُهُم مِنْ قَرِييَتِكُمْ إِهُم أُنَ سَُةَطَههرُون فَأَن جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إَِّ مرَأتَهُ كََتْ مِنَ الغابِرين وَأَم تَرنَا عَلَيْهِم مطرا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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير وَقَالَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم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 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أَهْلُ القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون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 أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وَمَا وجدنا لأكثرهم من عهد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 يقين على ان اقول على الله الا الحق قد اجئتكم ببينتين من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قال ان كنت تجئ بايه فاتي بها فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ نُبِلٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ آُلُ الْنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قالواأَرَجه وَأَنْخَااه وَأََص فيِي المَدَِ حشرِرين يَأْدُكَ بِكُلّ سَاحِرٍ عَليم وَجَ السَّحَرَةُ فِرعَوْونَ قالَاُ إِ إ لَنَ ل أجع إِ كُ نَحْنُ الغَالِبين قَا نَعَمو إِكُمْ لَِنَ الْمُقََبين. قالوا يا موسى إما ان انت تلقي و ان ما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوس سحر اعين الناس واسترهبوه وجاؤوا بسحر عظيم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 بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِقَبْلِ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ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 وَقَا الْ المَلَأُ مِنقومِ فِعَْونَ أَتَذَومُ سَاوقَمَهُ يُفْسِدوا فيِي الأْرض وَيَذَرََكَ وَآالهَتَك قَا سَنُ قَدِّلُ أَبنَا أَهُمْ وَنَسَْحين سَأَهُمْ وَإَِّا فَوقَوم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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّ فمَاطائِرُم إِضَ اللهَّهِ وَلَِ أَكْثَرَهُم لا يَععلمُون وَقالوا مَهْم تَأتِنَ بِي مِن آيَةِ للتَسحَرَ نَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤمِنين فَأَرسََّ عَلَي مُُّوفَنَ وَالجَرَادَ وَالْقُم ملا وَالضّفَادِعَوَّمَ آياتةِ مفَ الصَّاتِ فَستَكبروا وَكَان قوَوْمًا مجرمين.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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربا التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 وَأَادَيْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خَلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجل فتقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وئيای اتهلكنا بما فعل السفاء منا انہی الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین وَأَنْتَ تُبْلِنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هدنا إِلَيْكَ رَاجِعُونَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ وَلِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات وَيُحَرِّمُ عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا أُمثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا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 وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْقَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ۚ قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 بددَّل الذي نَظَلَموا مِنم قَوًْا غَييع الذي قِيلَ لَهُم فَأَسَنَّ عَلَهم رجِزَم مِنَ السَّم بِمَا كانَوا يَظلمون وَسْألُمعَن القَرَةِ التي كَت حاضِيعة الْ البَحْر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بِمَا كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِيْظُونَ قَوْمَ لِلَّهُ مُهْلِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فل مو بیج نلوینسوں ولک نو یا کون فلم عَنْهُ عنو کو نل کو ہاشی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 وبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِذَا يَأْتِي مَرْدٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ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 قالوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْتَ قُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَا آبَاءُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِ أفَتُِكُناَابِمَا فَعَلَمُبُوطنون وَكَذَلكَ نُفَصلّل الْآياتاتِ وَلَ عََّهُْ يرجون وَتْنُ عَلَْهِم نَ بََّذِي آتَنهُ آياتِنَا فَسلَ خَمِنهَا فَأَتْ بَعْ الشَّيطانُ فَكَانَ مِنْ الغابين. ولو شئنا لرافعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث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 وَالَّذِي قَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فلب مل اتنا سولی نو نش کل صَالِحًا جَعَلَ ری مت اُم فت لو میو شری کون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون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 إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا إِنْفُسَوْا يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ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 وَالْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ